وليس لازمها برطنه بل بلا برطنه داده دا سي مجايدين با دخل خسرات سره ولريا ور ويا ويكن ذهام ولسر حرات بداي وعلى ش احاديث مقدسه اولى باب ما على الولاه من التيسير وهذا اول ثاني ش فرد حكم رنان وبان لازم شديد وتنوال سر سند سند ده ده مسألي ده فارا مستقن الباب دي فأحاديث مقدسوت أو حتى نشكات شرفهم ده باب راوري حذرة أبو موسى أشعري يوم مبارك سحابي او ده دبني ده بني أشعر قبيلين مبارك فرماي وإذا حذرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسحبه وسلم هم ده عادته فيه فرض ذا كل اصحابي في الكارفس اللي عشت او انس مباركه هم ذا حدث فرد ذكر خدا عليه السلام وبارك الله والاصحاب يا اخوات استول حاتمان واليان يا قظ ذا بي استول لو بدتكم ورتكاول او عليه السلام وبارك كما كل فرموله ورتكاول دادة دا وطولة بشر ولا تنفروا او يسفروا ولا تعسروا حديث متفق عليه حديث شريف إيمان بخاري او إيمان مسلم رحمة الله عليهما دورة حديث شريف راور معنى دادة دا. شتاسخ وشال ودي خلق طور أشوي حقان ووطة يشوي بشارة بامكوي أصالف راولي ولا تنفروا خلق فنفرق كما أشوي يعني داش اعمال كوي شده خلق كذروة تاشى تراجمعش خلق فتاشى اعتماد بيلاك او خلق فتاشى باوروك او خلق داشى رب فزليتي جورش ده هو شفاقات ورحمات داشى ترفيلاك او نفرتك خلق معشوي ظلم ذاتي بد خبره بد لفظ داشى عمل شهذا سبب ده نفرت ده تنوال قل شده كارونك او يشرو ولا تعسروا تا ش اساني قوي ده خلقصه كم زايد در بدر بسر في حالت الدر بدر وكي ياو في حدود عفنصه او القصاص حقا اوليا ودم قتل او داغسيه يو عند يلوه هي ولاش تيو درجيه وهل ديك اختيارات دا قظار نوضوا شي اموركيتي قابل دي فهو كده خلق سراء سايوكي ووسايجوكي ولا تُعسروا او سختهم مجهولوي ده ده حديث فخاشر اذمش فقهاراولي رحمة الله عليهم تنهى وتنهى أمير المؤمنين توايم اذمش ده فقاهك ده مسألة ما شخصا يدلده <تصفيق> كيوم جاهد يو دلقي مشر يو قماندان يو خادم دي اسلام يو غلطي جندي وسوى دا اول غلطي كإمكان دا بخشيش يهو امير المؤمنين دا دي ورتوكي ورتوكي دا بخشيش وارتوكي عفا دا وارتوكي دا حديث مقدس متفق عليه حضرة ابو بردا دا دا ابو موسى أشعري مبارك المسيح دا يوجد جد مبارك ابو موسى أشعري او حضرة معاز ابن جبل رضي الله عنهما حضرة رسول الله عليه السلام ومباركه لمن توليه لذبت فاريشه يو والدي بل قاجد يو واليو قاجد وردي بل فوتنك والاسوان لحضرة رسول الله عليه السلام ومباركه لمن توليه وارتوى ترميل ولا تعسر وبشر ولا تنفر والتاشي أسانيكو إذا خلق سرا لنرميكو إذا خلق سرا يعني الدرجو إذا خلقوكي دهبوه غمروكشك او سختي فالخلق باني مرود أو خشالي ورقي وخلق تا بشاركو فالخلق أو خلق فنفرد كم أشوي شي هذا يا بأزاركو ي هذا جنو الإسلام بأزاركو العوافد الله داش أعمال داش أقوال ومت أو تطاوعا ولا تختلفا وضغدوا صحابيه كراما شدوارا مأمورين فيمن كده وهو تقول تأسي يو دبال إتاعة سلكوي يو دبال خبر مني دبال لده دبال خبر مني او يو دبال اختلاف ونكي مخالفات ونكي شده اختلاف ده سبب ده كمزوري ده إسلام قرزي حديث امام بخاري امام مسلم راولي رحمة الله عليهما او حضرت سعيد رضي الله عنه فرماي نقلك لحذرة رسول الله عليه السلام مبارك ورسول الله عليه السلام مبارك وفرمه لكل غادر ميواؤ رسول الله عليه السلام مبارك تظهر غادر وخائل لفاري وبرغن أغير ذكناك سر الجيجوي أو فأندى صد غدر لدى رفعك يا غادر بيرو دابو ديري جديدا بيرو كي غادر له دابو له جديد كبير يرمى جرو دابو غادي ولا غادر اعظم غدر من امير عام روه مثل حديث مقدس امام مسلم رحمه الله عليه راوي رسوله كلام مبارك فرمى وايه خذ هذا اي انسانانو هازن وكذلك غادر نستك فإعتبار ده غادر درغتي دي تر أمر دعانو كذلك طولة الأمرو ده مملكة أمرو أو ده خائنو ده غادرو تر ده غدا فاس بالأعزم غادر نستك ده غدا غدر من رغبة تر هر تالير الولي أو ده دي دير نسواتيه فهرز نزال العياذ بالله وكذلك غادر المؤمنين رضي الله عنه حضرات يوم مختصرة واقعة ارتبيانهم حذرة عمر رضي الله عنه شخلفة الإسلام و دشبيه قزمه فخفل قوله نوح غطره ونسرده يكرنه عندي فمدينة منورة كنمع شفده ده مدينة منورة سخدوصي دبان دي ندي لو ما ديني منوريت فايوجاكي يا خيمه ولاردت ده خيمه غبل ولا ولا ولا ورج قلت لي كده لكن انا اشفد خيمه دلت كده حضره امير المؤمنين وهو داخل وبغلت دبالي يوصليد التناشتي ده خيمه سره قال فده D'yeu murs, l'amíru-l-mü'minin puştuna o'kla, d'yeu-sali-saka ki s'ok yada kum zayi, c'n d'r-a-güle-i d'l-t'e? D'yeu-sali-l-muhtesar geva-ver ki, o da f'lani zayi'm, d'r-a-güle-i-m, m'qsid-me d'adi ki amíru sarak لوامير المؤمنين تله چې فدا خم ک دغس غي چې فور کېدي دا سووكدي د مس هو خ لا س تهر وقي ا غ سر وقي ولاهر خبره ل فشتتن م ش فشت فييت س چ ما تبي عامير الممنين فر لياتول واللكزما وكوك د هغا بستاثر وكم تحالرات اوه هغا خمال اوطوه الى ما كوروالا دا او دا ولادت ناجولي ورتفشه هغا ظناني كهغا بكيب الاكيلي دا ناجولي ورتفشه حزرات امير المنين دا وضا يغلال هغا صليتي هتوان اوهل كورتو لان هلا امي كلثم مني لحضره علسه مبارك المرض ربي الله تعالى عنهم حريبي تيول وكنا خدعهك لفارخ خدمتك ايه واش وقتي ولاش حريبي دي فوري الفرط دا يوسا وله يوسا غوتي يا ساهو وركات حقد ثنان د شيادي حغير ثمن وراغي i ha dit-i-mabarà que hi ha meu tàr-o-l'agal i t i dai fadi ki fac fela fac ho دا لفشا سيواري دي بدن يواريج دي شدا امير المؤمنين دي قد دس يلتجا هذا دي, دي خدمة كل دي سهاري حغسلي دعواتكي كسيغوشتا حغير لرورتها ده حضرت امير المؤمنين رضي الله عنه هم دغى اخلاقه دغ سلطنته دغى خلافته او هغى خدمته حضرت عمر فاروق رضي الله عنه ديك مولتك استاوه طلعان دا اشترك بي الفرلا باوه ولا تاكل كبون رزونا تر فائاس رم دا اس ولا تاكلين قيا لغا دا كلو رولوب دا خوش خمر او دا غروغاني والذابا يا ولا, ولا تاكل نسير رقيقه نرمج مشوانغندي دا بي دا طلعانيل ودرع ملا أولا تغلقوا أهوابكم دون حوائج الناس دروازة بنا ونوى كخلق حاجة ولادي أرزاء ولادي ذهبو خبر بنا أولي أو تعشب دروازة بنيكري دا كارنا ونك فإن فعلتم شيئا من ذلك ولكن يوكار دا كاروكو خيانت مكرو ظلم مكرو بد وجتم دا تنوال تركو فقد حلت بكم العقوبة پر تااس به د خدای عذاابناجن شو کو دا کارونه کولسم ې تردي وروسته دا به نو دغه کسان رفتکه خدای ساامی بیا واستې د نو بهحتقيرحمة الله عليه دا حیې مقد سرهغلو لپ ونه ح یو سحاج مباررکلي ورته عو به کاروت ب کرا دغه د سغې غ کدا باجه سهال و ظفر اقالی حدا اس پنی غرغړه دا بکر ابو دا مبارک پتا ات کی حصار مشرکان چې صحابه کرامو محاصر کړل دی پر د شپږشو غرغړلو په دې کې رسي بند کړ د کلاشن ځان را شوکی لاندې راغلی بيعت علي سلام مبارک سره وکی په هغه وخت ابو بکر یعنی فلاره په هغه غرغړې شاهه په هغه غرغړې نه نه پيعه دفلار من يحارس رضي الله عنه لا مبارك فرمي حجس بإمام بخاري هذا إمام مسلم رحمة الله عليهما دفواه حجس جغس حجوي وسمعته رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما تخفلد عليه السلام وآكار شذوهر وَلَّا يَقْزِيَنَّ حَكَمًا أي حاكم بين إثنين وهو غزبا يو حاكم نور وروق يا помоلين كده ذوك اسانو فايسلوه نتي فداش حالك كقهر ورغل كغزول ورغل ولا انسان تشي قهر ورسي غزول ورسي عقل يزاكي حق وماكل لا وكطفويش انت انتياجك ملي ما دايرنا حق المسلم هغربه الجزائر ولا لي اخر المسلم اجرات ظلم ده تاخا يا نور سيني متفق عليه نعود لله من جميع انواع الظلم والسلام Bona mòmana.